I ghasmet c'h'dal I ghasmet c'h'dal Dakin thuli d'arà d'arà s'ol és el sufodi re تنوير توفي التافون استثغل الله دطرحي بابي سمسكين تنوير توفي التافون استثغل الله دطرحي بابي سمسكين استصجر إيش تشذل أحبابي شذغن ميسا بيصفر Està molt bé as Noi a shirt تزجدو مسيت موقول قنا بركا يكتور مني غاش اه يا مهبول ماشدر وحقرنا تزجد في قورن قنا بركا يكتور تي حرشيك يا يا ولي حي حلمه تجيبش طراتي حرشيك تسني يا لحيا حيا مرة تاقي بشتار عريثا ويضا دوفي التايف ودستي تغلطا تروحي بابي سمسكي نستو الزيضا إيكتش اللحبة بيكي تغمي سديس بردو قدانا إذا كايد اسمان i the key this man I wasn't eligible was لا ساعات بان واد يد تصقيك هيكا اصل نغن وذتك سن الفايده تويض كل شيء اي في لساعات بان واد يد تصقيك هيكا اصل نغن وذتك سن الفايده تويض كل شيء ذا شومي Zad de tí, hrach, tè, xoé, Gàrbà, ho, xoé, mè, qarà, ni, Zad de tí, hrach, i dà, i t'an, Oué, rà, tu, fittà, i fú, Nes, t'agà, l'à, dà, t'ar, Rà, ايه هيخفي اللي تخلي سر Loukan bel shwiti thal ma rmanem qorabourish tbghid koul she bte malcha hachek choukil lahdabish loukan bel shwiti thal قرب ابو ريش تبغض كل شيء لا تمليش هذا حشيك شي ذل حبيبي شبابي سدي من سنت جلوسكني اي وذي لحسابي شبابي سدي من سنت جلوسكني اي وذي لحسابي شي فنوض تو في تفونس تستغلى بابي مسكينه تس يضبط <تصفيق> اي شتل احبابي الش بغمي السدس برد بين انت تنويضت في الدفون استغبل لا تروح يبي بسكيني تنويضت في الدفون استغبل